قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا, واشتعل الرأس شيبا ولم اكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائك كانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل عقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلاب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 قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث نيال سويا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 وحيا والقر في الكتاب مريم اذا تبذت من اهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا اليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا.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 فأجا أهل المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فنادها من تحتها الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط تساقط عليك رطبا جنيا فكني واشربي وقري عينا فإما ترين من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 رونا ما كان أبوك مَا ما كان أبوك مراسو وإما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله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 وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ أُولِدْتُ ويوم, وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيَّا ذَلِكَ عِيسَ بْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ مَا كَانَ لِلَّهِ أن يَتَّخِذَ من وَلَدٍ سبحانه إلى قضاء أمره فإنما يقول له كون فيكون وإن الله رب وربكم فعبدوا هذا صراط مستقيم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 وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي, الأمر، إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إننا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون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 مسك مِنَ من الرحمن إني أخاف أَيْمَسَكَ أن عذاب من الرحمن فتكون للشيطان ولياً قال أراقب أنت عن آل هتيا إبراهيم لئن لم وهجرني منيا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى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 وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا وَاذْكُرْ في الكتاب مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَنَادَيْنَاهُ من جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا وَوَهَبْنَا لَهُ رحمتنا أخاه هارون نبيا والكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الواد وكان رسولا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 الذين أنعم الله عليهم من النبئين من النبئين من ذريعة آدم ومن من حملنا مع نوح ومن حملنا مع نوح ومن ذريعة إبراهيم وإسرائيل مِمَّنْ هَدَيْنَا وَجَدْتَ بَيْنَنَا إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا فَقَالَ فَمَنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاءَ الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا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 ويقول الإنسان أئذا ما ميت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل, أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ على الرحمن عتيا ثم لنحن أَعْلَمُ بالذين هم أولى بِهَا صليا وإما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 وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًّا أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا اطَّلَعَ عَلَى الْغَيْبِ أَمِ اتَّخَذُوا عِندَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَلَمُدَّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَّيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا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 وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أي تخذ وَلَدًا إِن كُلُّ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا أَتِ الرَّحْمَنِ عَبْدًا لَقَدْ أَحْصَى وَعَدَّهُمْ عَدَّا وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فردا. إن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 هل تحس منهم من أَحَدٍ أَوْ تسمع لهم رئزا